صراط ا ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م س ي ر ا للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يخرج منهما ل ل ؤ ل ؤ والمرجان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان وله ا ل ج و ا ر المنشات في البحر ك ا ل أ ع ل ا م ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 ع ش ر الجن و ا ل إ ن س إ ن استطعتم أن, إن, ان تنفذوا من أ ق ط ا ر السماوات و ا ل أ ر ض فانفذوك لا تنفذون إ ل ا بسلطان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 يطوفون بينها وبين حميم آن آ فبأي ل ا ء ربكما تكذبان و ل م ن خ ا فباي مقام ر ه ج ن ت ن ف ب أ آ ل ا ء ربكما تكذبان فبأي آ ل شركه ب الهدى تكذبان شركه د ز و ج ا ن ف ب أ ي آ ل ي ر ربحيه ك م ذات ب م ض م ي ن على خ ا ج ت م ا ن ي وجنى اسماء ل ج ن ت ي ر ب ك م الله تكذبان قاصرات فيهن ط ر م م ي ط ث الحسنى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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي فبأي ربكما تكذبان فبأي آلاء آلاء مدهمتان شركه ا تكذبان فيما عينا ل ه ض ا خ ر ا ن ف ب أ ي آ ل ا ر ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ف ي م ا فاكهة و ن خ ل و ر م ا ن ف ب أ ي آلات تكذبان فيهن خيرات حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ح ر مقصورات في الخيام ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 ك م و س و ع ب النابلسي ر ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م